الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته وشكر الله للقائمين على هذا المكتب أن اختاروا ملتقى الأسرة وذلك لأن الأسرة لا بد من الاهتمام بها والأسرة هي اللبينة الأولى لكل مجتمع ومن هنا جاءت الشرائع السماوية كلها تركز على قضية الأسرة وتبين أن لها من الأهمية العظمى ففي الأسرة خرج الأنبياء والرسل وفي الأسرة كذلك خرج الدعاه والعلماء وفي الأسرة خرج طلاب العلم وكذلك المصلحون ومن هنا جاءت الآيات تدل على ذلك ألم يقل ربنا في كتابه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ألم يذكر الله عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة فمن أين جاءت إلا هذه الاسره ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه المقدمة أيها الحبة تعطينا أننا في حاجة عظيمة إلى معرفة أهمية الأسرة وإني ارى ايها الحبة في واقعنا اليوم كثير من الناس يظنون أن الأسرة هي قضية الزواج وقضاء الوطر ونهايتها أن يكون للإنسان ذرية وأولادا وكذلك تكون مهمته أن يجمع لهم رزقا وطعاما وشرابا ولباسا ونسوا أن الأمر أعظم من ذلك ومن هنا احتاج الناس إلى أن يهتموا بالأسرة كما اهتمت الرسالات السماوية وكما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الأسرة والعجب أن أعداء الإسلام ركزوا على الأسرة تركيزا ضخما ففتحت على الأسر باب الشهوات وكذلك الشبهات فتحت عليهم المباحات والملذات فتحت عليهم الملهيات والمغريات فتحت عليهم ما يضيعون به أوقاتهم بما لا ينفعهم الله تعالى به دنيا ولا آخرة ومنه نحتاج الناس إلى أن يركز لهم عن قضية الأسرة لأهميتها وما أجمل أن تطرح سلسلة بل سلاسل من المحاضرات تركز فيها على الأسرة أيها الأحبة إن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع فإما أن تكون لبنة صلاح أو لبنة فساد إن الأسرة هي مصنع الأجيال فمن الأسرة خرج أئمة الإسلام الكبار ومن الأسرة خرج قادات الأمة الذين اصلحوها ومن الأسرة خرج لنا المكتشفون وكذلك خرج لنا أئمة الدنيا الذين يستفاد منهم إن الأسرة هي اللبنة بل هي البناء للمستقبل والأسرة بها نقيم بها المجتمعات فكم من أسر أثرت في المجتمع كله أسر كذلك نجد من الأسر المصلحة ومن الأسر المفسدة عوائل عرفت وأسر عرفت بفسادها وفسقها وفجورها على مر التاريخ من ينساها وأخرى عرفت بما ينفع من بناء أمة ومجتمع فأصلحت أجيالا نفع الله بهم البلاد والعباد وهنا نجد ذلك واضحا عندما نتأمل الأسر في واقعنا اليوم نجد عجبا من إهمال الناس في هذه الحياة الدنيا في قضية الأسرة والاهتمام بها ومنه نحتجنا أيها الإخوة إلى أن نتعرف على هذه الأسرة وما يجب أن, تحافظ أن يحافظ عليها فالأسرة بهي المحظن الدافئ للنشع ولل... وللابناء وبل هي التي تخرج لنا القيادات التي ينفع الله بها البلاد والعباد الحديث أيها الاخوه ليس عن الأسرة وإنما حديثنا يتركز عن موضوعين عن الأسرة وعن العقيدة ثم يأتي الموضوع الثالث وهو أثر العقيدة على الأسرة المسلمة مسألة العقيدة أيها الاحبه من المسائل المهمة التي يجب أن يركز عليها تركيزا ضخما اليوم اهتمت الأمة بواقعها بالمكتشفات والمخترعات وبأمر الدنيا نس أن أعظم ما يجب أن يهتم به هي العقيدة التي يجب أن يحيى الإنسان من أجلها ومن أجلها يموت ويجب أن يدافع عنها بكل ما يملك في هذه الحياة إن العقيدة هي اللبنة بل نقول هي الحياة الحقيقية لكل إنسان على وجه الأرض نسائل أنفسنا أليست العقيدة هي التي من أجلها خلق الله الجن والإنس؟ وصدق ربنا إذ يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن العقيدة هي, التي هي سبب سعادة الفرد والمجتمع والأسرة إن العقيدة هي سبب صلاح أعمال العباد فلن يقبل عمل أحد كائنا مكان دون أن يكون له عقيدة صحيحة وحين يقول ربنا سبحانه وتعالى عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ضاعت أعمالهم لأنها لم تبن على عقيدة صحيحة. إن العقيدة هي سبب القبول لعملك في هذه الحياة الدنيا. ولن يقبل الله تعالى عملا صالحا من أحد حتى يكون أو حتى يكون أساسه العقيدة الصافية. إن العقيدة هي سبب دخول الإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وسؤالنا يرد: هل يمكن؟ ان يدخل اليهود والنصارى الى الجنه نقول قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهود ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار الا دخل النار اذن نهايته الى النار لانه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اللطائف ان هذه العقيده هي سبب للعبد أن يحصل له الأمان والأمن والسعادة إن العقيدة لا نجد أن شيئا صغيرا أو كبيرا يخرج عنها ولهذا جاءت في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إن العقيدة هي سبب حياة الإنسان الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لن يحيا الإنسان حياة طيبة إلا بمقتضى عقيدته الصحيحة الصافية هذه العقيدة انبنت عندنا واضحة في أصول إيمانية ولهذا جاءت أصول الإيمان الستة كالقواعد الراسية والراسخة يجب أن تمكن في نفس كل مؤمن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره تلك العقيدة التي أسست على توحيد الألوهية ان لا نعبد إلا الله لا نطوف بالقبور ولا نذبح ولا ندعو غيره ولا نحلف بالنبي ولا بالحياة ولا بالأمانة ولا نعلق تميمة أو أن ندعو غير الله عز وجل وإنما ندعو الإله الواحد الأحد التي أمرنا أو الذي أمرنا بعبادته وحده لا شريك له وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص كلها أمر لنا جميعا بتمكين هذه العقيدة من النفوس عقيدة تدل عليها أو يدل عليها توحيد الربوبية فما أجمل أن يغرس في نفس كل فرد في الأسرة أن الله هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت أن الله هو الذي يعطي ويمنع أن الله هو الذي يعز ويذل أين نحن من هذه العقيدة؟ التي تؤثر في نفوسنا التأثير الواضح أقصد بها التأثير السلوكي العملي فيمشي العبد وقلبه معلق بالله حق التعلق نحن في حاجة إلى عقيدة الإيمان بأسماء الله وصفاته إنه الإيمان الذي يؤثر في قلب المسلم توحيد الأسماء والصفات إجلالا لله تعالى وتعظيما خوفا من الله تعالى ومراقبه من علم أن لربه الأسماء الحسنى والصفات العلى فلن يتعلق بغير الله عز وجل إنما يتعلق بالواحد الأحد فهو الذي بيده مقاليد الأمور كلها نسائل أنفسنا أيها الأحبة هذه العقيدة هي التي من أجلها ارسلت الرسل وأنزلت الكتب ومن أجلها كذلك خلقت الجنة والنار والعجب أن الأنبياء الرسل بدأوا دعوتهم أول ما بدأوها بعقيدة التوحيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بل إن العقيدة هي أول ما يجب على كل واحد منا هذه العقيدة هي التي تعصم الإنسان فتمنع أن يتعرض لدمه ولماله ولعرضه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هذه إنما ذلك كان بسبب هذه العقيدة التي يجب أن تمكن في نفوسنا جميعا هذه العقيدة أيها الاخوه هي التي قامت عليها السماوات والأرض وخلقت وخلق الجن والإنس من أجلها كان سلفنا رحمهم الله تعالى يعنون بمسألة العقيدة عناية تامة اليوم الأمة تنادي نحن في حاجة إلى المكتشفات والمخترعات ذهب ابناؤنا فنسوا عقيدتهم وإيمانهم ولم يعتز الواحد منهم بدينه وباستقامته وكذلك بإيمانه ذهب وهو يمشي في تلك البلاد ربما جاءنا يحمل شهادة لكنه لقد لا يحمل عقيدة صافية مؤثرة في واقع الأمة كان سلفنا من قبل يركزون على قضية العقيدة تركيزا ضخما يرضعها الطفل منذ نعومة أظفاره ثم ينشأ شباب الإسلام وهم يعتزون بدينهم وعقيدتهم اليوم يسافر الإنسان إلى بلاد الكفر فيستحي أن ينسب نفسه إلى الإسلام يستحي أن يظهر شعائر الدين ألسنا نشاهد اقواما يسافرون إلى بلاد الكفر يستحي أن يصلي في حديقة ويستحي أن يصلي في موتنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً إنه الإيمان والتوحيد متى وجد في قلب الإنسان اعتز وشعر بأنه على عقيدة صافية يجب أن يتمسك بها ينطلق الإنسان في أي بلد كان سلفنا وهو يحمل عقيدته وإيمانه كما قال ربعي بن خراش رحمه الله خرجنا لأي شيء خرجنا لأجل أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الاخره جاءوا يحملون إيماناً وعقيدة وهذا الذي جعل لهم من التمكين ما لم يكن لغيرهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أيها الأحبة هذه العقيدة ليست للأسرة وحدها وإنما لكل فرد منا ولئن كان التركيز في هذا الملتقى حول الأسرة ولعل إن شاء الله أذكر شيئا من الوسائل التي نحتاج في الأسرة أن نمكن العقيدة في نفوس أفرادنا جميعا إن الأسرة تتكون من الأب والأم وتتكون من الأولاد والبنات وما يحيط المنزل يسمى أسرة مستقلة كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن ينشئ أسرة صالحة على عقيدة صافية تعلقه بالله عز وجل وتجعل وتذكره دائما بأنه ما خلق في هذه الحياة الدنيا إلا لتحقيق العبودية لله عز وجل إن العبودية والعقيدة واجبة على كل مخلوق ألم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن العبادة تستمر مع العبد حتى يودع هذه الحياة الدنيا والعبادة يجب ان يجب أن يعلم أنه لا يمكن التوصل إليها والتعرف عليها إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولو جعل الناس لعقولهم فليهتدوا لعقيدة، وإنما يتخبطون ويضلون. ولو جعلت العبادات للناس لاصبح كل إنسان بما تهوى أو بما تهوى نفسه وبما يشتهي عقله يأتي بعبادة غير عبادة الآخر، وإنما جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعرفون بهذه العقيدة ويبينها لنا أصولاً إيمانية راسخة لا تتغير ولا تتبدل أبداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أصول الإيمان ستة وفي زمن الإمام أحمد ستة وفي زمن أئمة الإسلام لم تزد ولم تنقص بل ستبقى ستة إلى قيام الساعة من أين أخذناها؟ من طريق مبينا صلى الله عليه وسلم ومما يجب أن يعلم أن أكمل الناس عقيدة وتوحيدا وعبادة هو محمد صلى الله عليه وسلم وإني لأعجب أيها الحبة نحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في جانب دون جانب من الناس من إذا جاءت الصلاة لن يصلي المغرب دون أن يصليها ثلاث ولو زاد رابعة أنكرنا عليه ولو نقص ركعة أنكرنا عليه لكن وجد من المسلمين من احدثوا بدعا من المسلمين من طافوا بقبور وذبحوا لها ودعوها من دون الله عز وجل من المسلمين ربما من حلف بغير الله وناداه من دون الله عز وجل أسائل هل فعل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهنا أكمل الناس عقيدة وعبادة وإيماناً إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ننطلق إلى موضوعنا أيها الإخوة وقضية الأسرة وهذا الموضوع أيها الحبة يتعلق بالوسائل التي تحقق للأسرة العقيدة في نفوسها ربما أسأل أيها الحبة سأذكر وسائل عدة تحقق للأسرة العقيدة وتمكنها في نفوس هذه الأسرة أسألكم أيها الاحبه من منا وضع درسا في بيته مختصرا حول أصول الإيمان الستة لا نقول نجلس ونجتب بالركب بين يدي العلماء يؤصلون لنا هذه الأصول بأدلتها الموسعة وبنصوصها الصحيحة الصريحة وإنما نقول نجلس نتكلم عن الاله والرب الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا يربطنا بالله عز وجل، وإذا بالإنسان يتعلق قلبه بالله حق التعلق، ربما نقول ما أضعف هذا الأمر في واقعنا، إننا في حاجة إلى أن نوجد هذه الأصول التي نسميها الأصول الاعتقادية، نغرسها في نفوس النش وما أجمل أن يتساءل الابن الصغير وهو يسأل عندما أذهب إلى المسجد يسائلني إلى أين؟ أقول إلى بيت الله، ولمن تصلي أقول اصلي لله ثم يسألني أين ربي ثم أقول ربي الذي فوق في السماء وهو القائل وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور سأل النبي الجارية صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت بأصبعها إلى السماء ولم تقل إن الله في كل مكان هذه عقيدة يجب أن تنشأ في نفوس الصغار وإن كان هذا الجزء من الاعتقاد وليست هي العقيدة كلها يجب أن يؤصل في نفوس أبنائنا أننا كلنا عبيد لله عز وجل لا نعبد إلا إياه ولا نذبح إلا له ولا نرجو إلا إياه ولا نخشى إلاه ولا ندعو إلا اياه تعلقت قلوبنا بالواحد الأحد منذ صغرنا فإذا بنا نجد ذلك أثرا واضحا في نفوسنا إني لاعجب لا عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابنه يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى ماذا قال هذا الابن قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أليس هذا انقياد لله ولرسوله أليس هذا هو السمع والطاعة هذه إنما جاء الامتثال نظرا لتمكن العقيدة متى جاء أمر الله عز وجل لم نعترف عليه بشيء واقعنا اليوم أيها الأحبة تأتي الأوامر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم صريحة واضحة ومع ذلك نجد عندنا ضعفا في التطبيق ضعفا سلوكيا ومن هنا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على تمكين العقيدة والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يركز على العقيدة تركيزا كبيرا ضخما وما جاءت الشرائع إلا لما هاجر النبي إلى المدينة ثلاث عشرة سنة وكلها تعصيل للإيمان وأنه لا إله إلا هو ولا معبود إلا إياه وألا لا نرجو إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه متمكنت هذه العقيدة في النفوس فلما جاءت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وإذا به لما جاءت فهل أنتم منتهون نادوا انتهينا انتهينا امتثال كامل سببه العقيدة عندما تمكن في النفوس وما أحوجنا إلى تمكين هذه العقيدة من الوسائل وإني لاعجب أيها الأحباه نحمد الله عز وجل أننا على الإيمان أليس من سنة عندنا ما إن يولد المولود إلا ونؤذن في أذنه سؤالنا ما الذي يسمع؟ ألا يسمع المولود أشهد أن لا إله إلا الله؟ أشهد أن محمد رسول الله؟ أليس هذا أليست هذه هي عقيدتنا؟ فوالده يتمنيان أن يكون على التوحيد إلى أن يلقى الله عز وجل وإشعاراً بأن المسلم واجب عليه أن يربي ولده على لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هذه العقيدة تغرس منذ نعومة الاظفار وإذا بهؤلاء النشء يعرفون مدلول هذه الكلمات وأمرنا بهذه السنة لنحيي بها الاحياء الواضح السلوك العملي وما أجمل أن نؤذن والأولاد والأسرة كلهم قد اجتمعوا يسمعون التأذين يسائلون لم تؤذنون في أذنه نقول إنه هدي النبي وإنها العقيدة منها كذلك أن تعريف الأسرة بالله عز وجل سبحان الله أتأمل وأنا حين أقرأت في بعض كتب أئمة السلف من أقربهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما الف الثلاثة الأصول والقواعد الأربع ضمنها أسئلة تركز على مسائل الاعتقاد من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ بأي شيء عرفت ربك؟ وإذا بها أسئلة يجب أن يعرفها هؤلاء النش. نعرفهم بالله ونخبرهم أن الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا الله هو الذي يحيينا وهو يميتنا الله الذي يكلأنا بالليل والنهار الله هو الذي يطعمنا ويسقينا الله إذا مرضنا هو الذي يشفينا الله متى أصبنا بكرب وشدة لجأنا إليه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سؤال هل عرفنا النش وعرفنا الأسرة هذه المعاني هذا هذه المعاني التي يكون لها من التأثير الواضح سلوكا عمليا على أفراد الأسرة كلها وما أجمل عندما نقول وما قدر الله حق قدره والله يقوله في كتابه يذكرنا بهذه المعاني العظيمة التي ينبغي أن تغرس في نفوس هؤلاء الناس من الوسائل ايها الاخوه ربط الأسرة بالعقيدة في ظروفها التي تمر بها. سبحان الله أعجب ايها الإخوة إذا قلت الأمطار عندنا ألم يشرع لنا صلاة الاستسقاء ابناؤنا يسألون لمن تخرجون ولمن تصلون ومن تدعون نقول ندعو الذي يقول أما يجيب المضطر إذا دعاك ندعو الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ندعوه سبحانه وتعالى كما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا تعريف بقضية العقيدة وتمكينها في النفوس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء لم يخرج وحده خرج معه الناس كلهم صغارهم وكبارهم رجالهم ونساءهم كلهم يتضرعون بأسرهم يلجؤون إلى الله يريدون ما عنده فيدعو النبي وتنهمر الأمطار وعندها نقول لأبنائنا الذي أنزل المطر هو الله الذي خلقنا عندما نصاب بوفاة أو ببلية أو بمصيبه نسائل النفس من الذي جاء بالموت ومن الذي قبض الروح وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون هذه المعاني، لا بد أن تربط الأمة بها. نسائل النفس عندما تأتي الأمطار أيها الاخوه من الناس من فرح يتجول يمنة ويسره وهو يشاهد. نسائل هؤلاء الأسرة ما أجمل أن يحمل الإنسان أبناءه. ثم يريهم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها ألم يقل ربنا أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبه من الذي فعل هذا إنه الذي يقول للشيء كن فيكون عندما ننظر إلى الربيع ونخرج ننظر إليه بأزهاره وألوانه نقول إن الذي احياها لمحي الموتى إحياء الموتى عقيدة وإحياء الأرض عقيدة بل إني أقول لكم أيها الاخوه وسبحان الله ما أحوجنا إلى هذه الآية كلنا بل أمتنا بل العالم كله اليوم يشاهد الأحداث والتغيرات الضخمة زالت نقول زال ملك وزالت ملوك من الذي أزاله وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير والعجب ايها الاحبه اننا نجد من الناس من يظن ان الشعوب هي التي تزيل وربما قال شاعرهم وهو قول باطل اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر هذا الكلام ليس بصحيح إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون والله قد قال في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء فالناس ظنوا بأنهم هم الذين يغيرون والعجب أن المقابل أن هؤلاء الحكام والمسؤولون ظنوا بأنهم سيخلدون اتبنون بكل ريع آية؟ تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين من الذي أزال الأوائل إنه الله ويزيل من شاء سبحانه وتعالى هذا إذا رسخ في نفوس الأسرة والأمة شعرت بأن الأمر لله وحده لا شريك لأنها عقيده يجب أن تغرس في نفوسنا كلنا صغيرنا وكبيرنا أن الله هو المدبر لكل شيء ونربط الناس بالله عز وجل سبحانه وتعالى كذلك من الوسائل ربط الأسرة بالإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة سبحان الله نحن جلوس قد يخرج الواحد منا قد أمشي أنا وأسرتي في البرية أو في سفر إلى مكة أو في سفر إلى بلدي ثم أصاب بحادث كم من الناس لربما قال ليتني ما خرجت ولا سافرت نقول الله سبحانه وتعالى قد قال لنا ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه المعالم في كتابه نجد هذه المعالم واضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله ألم يقل النبي إن الله قدر قد مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء سبحان العظيم سبحان من وسعت سبحان ما وسعت رحمته كل شيء ووسع علمه كل شيء فلا تخفى عليه خافية من أعمال العباد اليوم أحد الأحبة يحدثني يقول قبل يومين لنا زميل شابا لم يكن به شيء جلس معنا بعد إفطار ثم انتقل ليسكب له كأسا من الشاي ثم وجدناه سقط ميتا لم يكن به ضغط ولا سكر ولا شيء أبدا يقول ادارتنا كلها وجمت ما تدري ما الذي حدث كان يضاحكنا قبل قليل ويمزح معنا قبل قليل ونأكل نحن وإياه قبل قليل ثم ودع الدنيا حملناه إلى الملتقى هناك ونسأل الله أن نلتقي به في جنات عدن. هذه المعاني أيها الاخوه إنها العقيدة متى تمكنت رضي الإنسان بما قضاه الله تعالى وقدره لكن الرضا بالقضاء والقدر لا يعني أن لا يعمل الإنسان لا يأخذ الإنسان بالأسباب فنقول لفذاذات الأكباد اعملوا والله يسر لكم كل خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى اعمل ثم ترك الباقي على الله عز وجل إذا ربطت الأسرة بهذا الشيء فستجد عندما يذاكر يرضى بقضاء الله وقدره عندما يعمل بالأسباب يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أنما ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أليس ابن عباس تربى في أسرة مؤمنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هذه العقيدة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله هذه المعاني تعطينا أيها الاخوه أننا في حاجة إلى أن نغرس هذه الأمور في نفوسنا سنة كنت أعجب والله يذكر في كتابه قصة لقمان وكم نحن في حاجة إلى عرض هذه القصة لقاء لقمان مع ابنه ووصاياه لابنه عجيبة جدا يناديه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اسالكم ايها الاخوه بيت لقمان فيه شرك ولما يحذره من الشرك خائفا عليه من منا حذر اولاده من الشرك وخاف عليهم ثم يغرس معاني العقيده متمكنه واذا به يخبر ابنه يا بني إنها إن مثل قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ليغرس في نفسه الرقابه وأن الله مطلع على أفعاله كلها وأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد نسائل أنفسنا كم نجد من أبنائنا الصغار من يجرؤ على الكذب عندما تسأله أنت الذي فعلت يقول لا لو كانت العقيدة متمكنة وأنا الذي غرستها قلت له الله مطلع عليك ويعلم ما أنت فاعله سيجيب أنا الذي فعلت أو أنا الذي لم أفعل هذه العقيدة هي التي نريد أن تكون متمكنة في الأسرة تمكنا واضحا في حياتنا حتى نجد آثارها بينة منها كذلك مما يمكن التعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غرس العقيدة في نفوس الأسراء سبحان الله أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي في نسائه وحجره يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة أليس هذا غرس لعقيدة الإيمان باليوم الآخر أليس هذا حث على العبادة والطاعة وتمكين العقيدة في النفوس يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة أل في الدنيا عليها من اللباس والجمال والحسن لكنها يوم القيامة عارية من الحسنات ومن الأجور ونعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار وكنت أعجب من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عندما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عشيرتك الأقربين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأحب الناس اليك يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا أطلب ما شئت من المال لكني أنجيك من النار يوم القيامة لا هل هذه المعاني موجودة عندنا؟ عندما اوقظ ابني لصلاة الفجر فأقول إني أخاف عليك من عقوبة الله إني أخشى عليك من النار أين هذه المعاني أيها إني خائف على نفسي أنا من النار لأنني مسؤول عنك بين يدي الله عز وجل كم من المسلمين يخرجون من بيوتهم يصلون وأولادهم في فرشهم يغطون في نوم عميق فلا أيقظ ربما بعضهم لم يوقظ زوجة ولا بنت ولا ولدا يوقظهم للدراسة يوقظهم للدوام وما يترك أحد منهم وفي طاعة الله عز وجل لا نجد ذلك الإجتهاد من الحرص عليهم أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نحن في حاجة من الوسائل كذلك غرس مراقبة الله عز وجل في نفوس هؤلاء الناس أو الأسرة كنت أعجب في قصة مشهورة امراه كانت تبيع لبنا في عهد عمر او الحليب في عهد عمر بن الخطاب ثم قالت لابنتها يا بنية انظري في طرف السوق فقالت لما يا أمه؟ قالت لها أمها إني أريد أن أزيد على اللبن أو الحليب ماء فأخشى أن يأتي عمر ثم يعاقبنا فقالت البنت الصغيرة يا أمه أين رب عمر المطلع على كل شيء؟ أليس هذه تربية في أسرة غرست في نفسها العقيدة فأصبحت تجيب مباشرة لأنها عالمة بأن الله مطلع على كل شيء هذه الرقابة هي التي تجعلنا أيها الأحبة لا نغش في امتحاناتنا ولا نغش في بيعنا ولا نغش في دوامنا ولا نغش في تعليمنا ولا نغش في كسب أموالنا إلى غير ذلك أصبح أراقب الله تعالى في كل صغير وكبير ولذلك كم من الناس ربما اختفى عن أعين الخلق وعين الله مطلع أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني الله مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية من أعلى العباد أبداً نحن في حاجة كذلك أيها الاحبه إلى ربط الأسرة بعظمة الله عز وجل سبحان الله عندما نعجب في واقعين اليوم أيها الأخوة اليوم أصبح ميزان الناس ميزاناً مادياً بحتاً ونسينا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون كله بيده مقاليد الأمور كلها احداث تحدث في الأمة ويصبح الناس يقولون إذا رضي الغرب أو رضيت دوله كذا أو عملت كذا صار كذا نقول رويدكم الله ربهم وربنا وهو المتصرف فيهم وفينا سبحانه وتعالى ألم يقل ربنا من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا من الذي بيده مقاليد الامور كلها في زمن نوح عليه الصلاة والسلام اغرق الله الارض كامله فالسماء تنهمر بالمياه والارض فجرت عيونا فما نجا أحد الا من قال لا اله الا الله لم تنجو الا سفينه التوحيد ومن ركب فيها والبقيه أهلكهم الله فما بقي منهم أحد ولهذا لا بد من غرس عظمة الله تعالى في نفوس هؤلاء النشو أتأمل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعطي هذه المعاني في النفوس لما قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام كم يكون هذا المخلوق تأتي الشرائع بما تحار فيه العقول لكنه ليس بمستحيل وعندما يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سدره المنتهى يسير الراكب فيها سبعين عاما لا يقطع ظلها أي شجرة يمشي الإنسان سبعين عاما ولا يتنقطع شجرة واحدة ألا تدل على عظمة خالقها؟ نقول بلى والنشو عندما تربط في نفوسهم والأسرة عندما تعرف عظمة الله عز وجل تجده يعتز بربه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل شيء كذلك من مما يعين أيها الأحبة نحن في حاجة إلى أخذ الدروس في الآيات الواردة في عظمة الله والأحاديث كذلك نحن في حاجة إلى الدروس المتعلقة بأسماء الله وصفاته نجد الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إني لا من نفاه الصفات عندما يقولون لا نقول إن الله في السماء لأنه يلزم منه أن تكون السماوات محيطة بالإله سبحانه وتعالى. ونسو أن الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما هي هذه الدنيا وما هذه الأرض وما السماوات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحد الكبد كيف يتصور هذا نحن في حاجة إلى فهم هذه المعاني كنت أعجب من قصة عائشة عندما جاءت خولة بنت حكيم تشتكي زوجها في قضية الظهار رضي الله عنها وأرضاها وإذا به يأتي النص من الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة والله إني لفي جانب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تسائل النبي والرسول يجيب. وأنا لا أدري ما سؤالها. والله سمع شكواها من فوق سبع سماوات. قالت سبحان من وسع سمعه كل شيء. يسمع دبيب النملة على الصفات الصمة سبحانه وتعالى. هذه نحتاج أن تدرس أو يدرس أبناؤنا وندرسها في الأسر أيها الأخوة فإذا وجدت هذه كان لها من الأثر الواضح في حياتي فلذات الأكباد وكان لها أثر على الأسرة كلها سبحان ربي الذي جعل هذه المعاني في نفوس الصحابة واضحة ومن هنا من الوسائل دراسة سير الصحابة رضي الله عنهم وعنده هذه المعاني كانت العقيدة في نفوس الصحابة عجيبة وأعظم ذلك قصة من؟ قصة أم حارثة رضي الله عنها أم حارثة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنها آمنت بمحمد وأن محمدا أمرها بالعبادة والاستقامة والعقيدة والإيمان بالله عز وجل وأن من مات على تلك العقيدة نهايته الجنة وأن من جاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل فإن له جنة عرضها السماوات والأرض أخرجت ابنها ربته في اسره على محبة الله ورسوله ربته على الدفاع عن دين الله عز وجل ربته على الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الدفاع عن الدين غرست في نفسه العقيدة متمكنة خرج رضي الله عنه جاهد ويقتل ثم تأتي الأم لتجد ثمرة التربية ثمرة الأسرة والعقيدة التي وجدت عندها تسأل يا رسول الله ابن حارث أين هو؟ مات أعلم أنه مات لكن أين هو؟ أهو في الجنة أم في النار؟ لئن كان في النار لترين ما أصدع ولئن كان في الجنة فأحمد الله على موته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة هبلت أفيك جنون؟ والله إنها ليست جنة وإنما جنان وإن حارثة في الفردوس الأعلى وسائلكم هذه المرأة صاحبة العقيدة مشت من النبي وهي تقول بخ بخن يا حارثة يعني هنيئا لك الملتقى في الفردوس الأعلى سؤالنا أيها الاخوه هل هذه المعاني موجودة عندنا؟ هل أسرنا تعيش بهذا المفهوم في قضية الإيمان والعقيدة؟ نحن إذا غرسنا العقيدة في نفس هذه, هذه الأسرة وفي أسر الأمة المسلمة، والله لنجدن أثرها واضحة علينا. لكن المصيبة أن عندنا ضعفا كبيرا في واقعنا اليوم. نغرس في ابنائنا أدرس لتنجح، أدرس لتتوظف، أدرس لتجد رزقا، أدرس لألا تموت جوعا، أدرس لكذا، كأننا خلقنا للدنيا ونموت من أجل الدنيا. ويا ليتنا نقول، ادرسوا ليوفقكم الله دنيا واخره صلوا لله عز وجل آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته وينشر لكم أمورا عجائب ايها الاخوه نحن في حاجة إلى غرسها في نفوس هؤلاء الناس. وما أجملك أن ينشأ النش على طاعة الله عز وجل والاستقامة على دينه كذلك نحن في حاجة مما يعين على وجود العقيدة في نفس الأسرة ابعاد الأسرة عن حياة التناقضات أيضاً. أبناؤنا في العالم الإسلامي يدرسون أن الصلاة واجبة ووالده لا يصلي يعلمون أن الزمر والطرب محرم ويجد البيت ما يسكت فيه الزمر والطرب يعلم كثير من أحكام الإسلام ويجد البيت لا يطبق يعيش أو تعيش الأسرة حياة التناقض فماذا تريد أن ينشأ هؤلاء؟ أينشأون على طاعة الله عز وجل؟ أتجد العقيدة متمكنه في نفوسهم؟ يجد أن والده هو الذي يسب ويلعن ويشتم ولا يجد في والده الخوف من الله عز وجل ولا الخوف من عقوبته ولا يجد تأثير القرآن وتأثير كذلك الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر في النفوس أين نحن من هذه المعاني؟ هذه التناقضات التي تعيشها الأسرة في الداخل سبب للتاثير على عقيدة الناس ويصبح الإنسان لا يراقب الله عز وجل ولا يكون في نفوس هؤلاء النشط تعظيم الله ولا إجلاله ولا الخوف منه ولا صدق اللجأ إليه ولا كذلك التعلق بالله عز وجل بالأمس كان الناس عندما يصابون بأي مصيبة أو كرب يلجؤون إلى الله والله يكشف ما بهم من ضر يعلم صدقهم وحاجتهم وافتقارهم أما اليوم فالناس تعلقوا بالماديات تعلقا واضحا في حياتنا نحن نعجب أيها الاخوه عندما تأتي الأدعية الشرعية أو أدعية النبوية أليست تربطنا بالله عز وجل؟ أسائلكم أيها الأحبة خرجتم من بيوتكم هل قلتم هذا الدعاء بسم الله؟ آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله افهم هذا الدعاء الفهم العميق والله تجد أثره على قلبك ويتجد قلبك معلقا بربك سبحانه وتعالى اللهم إني اعوذ بك أن أضل أو ظل أو أزل أو زل أو, أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليك عندما نبدأ الطعام نقول لأبنائنا يا بني سمي الله لماذا أقول بسم الله وعندما أنت يا أقول الحمد لله عندما أدخل بيتي عندما أخرج منه نجد أدعية بل إني لأعجب عندما يأتي الإنسان أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تعلق بالله هذه العقائد هذه المعاني عظيمة جدا اليوم ايها الاخوه كم نجد من المسلمين عندهم نوع من الظلم وما إن يتولى الإنسان سلطة إلا تجد أنه تحول إلى أن أصبح جبارا ظالما ايا كان ذلك كم نجد من الكفلاء في ظلمهم على من تحت أيديهم ومن الناس من ظلمهم على خدمهم وسائقيهم ومن الناس من ظلمهم كذلك على من تحت أيديهم ورعاياهم ظلما ظاهرا واضحا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول وهو يشاهد الصحابي لحق غلاما له ليضربه وإذا بالرسول يناديه من خلفه وهو يلحق اعلم أن الله اقدر منك على هذا الغلام اعلم أن الله أقدر منك على هذا الغلام قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التفت وإذا هو الرسول ماذا حدث إذا به يقول وهو نجد عجبا يا رسول الله إني أعتقته لوجه الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعتقه للفحتك النار أليست هذه عقيدة الايمان باليوم الآخر أليس الظلم ظلمات يوم القيامة ألم يقل ربنا ولا تحسب إن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين إلى آخر الآيات جاءت هذه المعاني لتربي في نفسه معاني الظلم ظلمات يوم القيامة سبحان الله هذه المعاني نحن في حاجة إلى أن تمكن في نفوس الأسرة حتى يستفيد تستفيد هذه الأسرة الاستفادة الواضحة سبحان الله كنت أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغرس هذه المعاني في نفوس الصحابة يغرس معاني العقيدة والإيمان بالله كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر واذا به صلى الله عليه وسلم يسمع راعيا يؤذن ولما بلغ الراعي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي للصحابة أما هذا فقد أوجب يعني وجبت له الجنة بهذه الشهادة نسألوا أنفسنا أين نحن من هذه المعاني؟ هل هذه المعاني مؤصلة في النفوس؟ هل تربينا عليها في أسرنا وفي داخل بيوتنا؟ الله أعلم من كان عنده هذه ومن لا يكون نجد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نسيبة بنت كعب أم مؤمنة ربّت حبيب بن زيد على العقيدة والإيمان أسلم صغيرا وبايع النبي دون الحلم جاء يبايع للنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن الدين وتصبح العقيدة أغلى ما يملك في الوجود ويقتله مسيلمه رضي الله عنه أرضاه ثم تقول الأم والله لقد بايع رسول الله صغيرا ووفى بها كبيرة وما حزنت على فراقه ما السبب؟ إنها العقيدة إذا وجدت في نفوس هؤلاء الأبناء نشأوا رجالا وكان لهم من الأثر الواضح على مجتمعاتهم وأممهم أما اليوم فنجد أن الناس عاشوا في هذه الحياة في ضعف وعجب عندما نغرس العقيدة أيها الاخوه في النفوس ما ثمرتها على هذه الأسرة؟ أول ثمرة التوكل على الله عز وجل أيها الأحبات هل في قلوبنا التوكل حق التوكل؟ قلوبنا تتوكل على الرصيد وعلى أموالنا وعلى الماديات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تتوكلون على الله حتى توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا من الذي رزق الطائر يمشي من وكره ومن عشه ما يدري أين يتوجه وما يعود عند غروب الشمس إلا وقد رزقه الله من فضله من اثار ذلك إذا وجدت طمأنينة النفس والانشراح إننا في حاجة ايها الحبة إلى أن توجد الأسرة المطمئنة في حاجة إلى البيوت المطمئنة والأسر المطمئنة تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطعها وما اخطاها لم يكن ليصيبها إذا وجدت العقيدة وتمكنت في الأسرة نقول تخلصت الأسرة من العبودية لغير الله عز وجل اليوم عندنا عبوديات أيها الإخوة من الناس من هو عبد للدينار والدرهم من الناس من هو عبد للشهرة من الناس من هو عبد للمنصب من الناس من هو عبد للمخلوق ليس عبدا لله عز وجل ولهذا قال ربيع بن عامر جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وهذا له من الأثر الواضح متى أيها الإخوة وجد عند الناس الحرص على العقيدة وتمكينها سنخرج الناس من العبوديات الدنيوية إلى عبودية الواحد والأحد كذلك من أثرها أيها الأخوة أنها تحقق لأهلها الأمن والأمان سبحان الله أصحاب العقيدة قلوبهم في أمن وأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم محتدون لهم أمن في الدنيا وأمن في الآخرات وما احوجنا إلى وجود الأمن والأمان للأمة كلها ونعوذ بالله أن يهتز على أمتنا أمنها وأمانها والأمن الحقيقي أيها الاخوه هو ما كان في النفوس بمعنى أن الإنسان يراقب الله عز وجل قبل أن يراقب المخلوق لعلمه أن الله مطلع على أفعاله كلها وأنه لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد كذلك وجود العقيدة في النفوس أو في الأسرة يدل على أن الأسرة تجتمع على الحق والأسرة أيها تتكون من البيت ثم تنمو, ثم تنمو إلى أن تكون الأمة المسلمة أسرة واحدة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة المسلمة كالبنيان المرصوص وشبك النبي بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فإذا سعيدت الأسرة الصغيرة نمت ثم أنشأت اسرا ينفع الله بها ويبارك ويحصل بها الخير وذلك من فضل الله عز وجل كذلك من آثار هذه العقيدة على الأسرة أنها تحرر أو نقول تجيب الأسرة وأفرادها عن الأسئلة التي ترد على العقول الأسئلة يسأل الإنسان لماذا خلقت وإلى أين أذهب وما مهمتي في الحياة وما مصير بعد الوفاة هذه أسئلة ملحة تلح على كل إنسان من يجيب عليها غير العقيدة الصحيحة غير عقيدتنا ولله الحمد وذلك من فضل الله عز وجل كذلك إذا وجدت العقيدة في الأسرة التغت الخرافات والخزعبلات وكل شيء إن الأسرة إذا اجتمعت على العقيدة في الدنيا اجتمعت هناك في جنات عدن وصدق الله لما قال الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم اليوم أيها الحب نجتمع مع أبنائنا على سفرة طعام وعلى بيت وعلى في سفر لكن يوم القيامة الله أعلم من يجتمع مع ذريته في جنة عرضها السماوات والأرض ولربما نجد بعضا من الأسر يفرق بينهم وبين ذراريهم فريق في الجنة وفريق في السعير نعوذ بالله من ذلك لكن الأسرة إذا اجتمعت على العقيدة الصافية الصحيحة سعدت في الدنيا بهذه العقيدة واجتمعت بنتيجتها في جنة عرضها السماوات والأرض أختم بمسألة مهمة أيها الأخوة أيها الأحبة قد يتساءل بعض الأحبات ما الأسباب التي أضعفت العقيدة في نفوس أفراد الأسرة أيها الحب. نقول أمورا متعددة اولا انشغال الأسرة بقضايا الملاذ اليوم أيها الاخوه طموحاتنا نحن وابناؤنا مركبا فارها بيتا واسعا دصيدا ومالا كأننا خلقنا لهذه الدنيا ولو كان اهتمام الإنسان ماذا يجمع من الصالحات والأعمال الطيبة ماذا سيكون له من الرفعة في الدنيا بطاعة الله عز وجل ويكون أصبح وأمسي والآخرة أكبر همي بدلا من أن أصبح وأمسي والدنيا أكبر همي والدنيا مهما ملكت فيها فلن تشبع منها أما العمل الصالح فهو الذي يرفعك الله به دنيا وآخرة منها أيها الاخوه توسع الناس في قضايا المباحات قد لا يكون محرما لكن المباحات اليوم انفتحت على الناس صار اهتمام الناس بقضايا الخروج والدخول وإضاعة الوقت فيما لا ينفع يسهر الإنسان من بعد العشاء إلى الفجر وربما لم يكسب حسنة واحدة حياته ضياع ثم انشغل الناس بما لا ينفعهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك مسائلكم أيها الإخوة اليوم نجد الأسرة تقرأ من الجرائد أكثر مما تقرأ من كتاب الله عز وجل. أليس هذا واقع؟ هذه تأخذ حياة وقتا وحياة من الإنسان، لكن إذا وضع الإنسان له برنامجا ينفعه الله به من تلاوة وذكر ون... وسنة وهدي، تغرس الإيمان في قلبه والعقيدة يحصل الإنسان الخير. كذلك. من الأسباب التي أضعفت العقيدة في نفوس الأسرة أفراد الأسرة كثرة المعاصي وتنوعها اليوم أيها الإخوة. اليوم أيها الإخوة نجد هذه الأمور العجائب التي كثرت على الناس معاصي عن طريق البصر والسمع واللسان والفرج واليد تنوع عجيب لم يكن مشهودا مما كان عليه من قبل واليوم أيها الأحبة ربما نجد من المسلمين من يصلي وربما في جواله من الصور التي حرمت في الشرائع السماوية كلها أليس هذه معاصي وفسق؟ هذا بلاء أيها الأخوة ما كان الناس يعرفونه من قبل ثم نجد أيها الأخوة من الأسباب سهولة الفسق على الناس اليوم كان الناس بالأمس قد لا يتوصل الى الفسق الا من الا اصحاب الدينار والدرهم والمناصب وغيره اما اليوم فاصبح الفسق ميسرا لكل احد هذا انفتح الناس ايها الاخوه ما نسميه الانفتاح الحضاري بكل مصراعي لسنا ضد ما ينفع الامه ويرفع الله به يرفعها الله بها لكننا ضد ما ينشر إليها من المعاصي والآثام ثم تتسابق الأمة لتحصيله والانطلاق إليه كذلك من الأسباب كثرة الشبهات والشكوك في الأمة الآن اليوم أيها الإخوة قنوات تقلف شكوك وشبهات. سألكم أيها الإخوة ألا يوجد قنوات تنصير قنوات لبعض طوائف البدع قنوات لفرق ضالة قنوات لدعوة للفساد والفسق والفجور بمصراعيه اليوم يفتح الإنسان النت ثم يجد عجائب كنت أعجب من إحدى الأمهات تقول ابني في الخامسة الب... بل أق... تقول في الثاني الابتدائي دخلت يوما وإذا هو يعبث في النت وهو على صور والله تقول بكيت وبكيت ما كنت أتوقع أن ابني ينظر إلى هذه هذا أليس له أثر على عقيدة الناس؟ كذلك من الأسباب أيها الاخوه غرس الحرية الموجودة الآن اليوم أصبح الطرح فيه الحرية بالأمس ما كنا نجد في العالم الإسلامي من يقول أنا لبرالي أنا علماني أنا حداثي أنا برجماتي أنا وجودي أنا كذا أنا متحرر ما كنا نعرف إلا من يقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر واليوم أصبحت حريات مطلقة ينادي ويرفع رأسه أنا على هذا المذهب ولا شيء ويبال ربما يعتز بالباطل الذي هو عليه ألم يوجد من أبناء الإسلام من تحول شيوعيا يقول لا إله والحياه مادة الا يوجد من أبناء الإسلام من تحول إلى أن أصبح ربما رأس ماليا أو غيره من المذاهب الضالة والملل والنحل هذه الحرية التي فتحت للناس أدت إلى زعزعة العقائد ولربما نقول نجد بيتا واحدا فيه مشارب شتى من المذاهب والملل والانحرافات والضلال هذه أثرت على عقائد الناس وغيرت ما عندهم وإذا لم يكن الناس تربطهم العقيدة ويربطهم الدين ويربطهم الإسلام فسيصبح الناس مشارب شتى نحن في حاجة إلى أن تربط الأمة المسلمة بدينها بدلا من أن تربط نسمي بألوانها أو بلغتها أو بأعراقها أو بأنسابها أو بتوجهاتها وغيرها نقول نربطها وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إذا ربطت سنجد الأسرة الصغيرة تلتف ثم تنشأ الأسرة بالأكبر ويحصل للناس الخير العظيم هذا يعطينا أيها الاخوه أننا في حاجة إلى ماذا إلى أن نركز على الأسرة لنصلحها ووسائل إصلاح الأسرة أيها الأخوة من أعظمها العقيدة والتوحيد تحقيق العبودية لله عز وجل إيجاد القدوة الصالحة كذلك إبراز معالم الدين وصدق الانتماء لدين الإسلام والعقيدة أنا أعتز عندما يقول الصحابي ولست أبالي حين أقتل مسلمة على أي جنب ما يضره شيء أي قال هذه قال. إلا معتزا مرتفعا بها اليوم من المسلمين من يستحي أن يقول أنا مسلم عندما يسافر من بلد الإسلام اليوم نجد من فتيات المسلمين من إذا خرجت من بلاد الإسلام تجد تفسخا وعريا وغيرا أي عزة بهذا الدين وتمسك به هذه مصيبة ايها الإخوات نحن في حاجة إلى العمل السلوكي لهذه العقيدة وأثرها على الناس السلوك الدين وأخلاق الإسلام نعتز بهذه الآداب الإسلامية فلست آداب لجهة دون جهة ولا لمجتمع دون مجتمع هذا يعطينا أننا في حاجة إلى أن نركز على الاسره ايها الاخوه اليوم لا نقول أننا ليس عندنا أسر محافظة وليس عندنا أسر مسلم لكن نحتاج إلى أن نغرس في نفسي هذه الأسرة العزة بالدين والارتفاع بالإسلام والحفاظ على هذه المعالم العظيمة التي جاء بها النبي وأنزلها الله في كتابه حتى يحصل لنا الخير في الدنيا والآخرة هذه أسميها خواطر حول قضية الأسرة والعقيدة أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العقيدة الصافية الصالحة الناصحة. اللهم إننا نسالك أن ترزقنا الاستقامة على دينك اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وطن اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء اللهم اجمع أهل الإسلام على الحق والدين اللهم إننا نسالك أن تجمعهم على دينك والاستقامة عليه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وشكر الله لمكتب التعاون بالبطحة على هذا الملتقى وجعلنا واياكم واياهم ممن يتعاونون على البر والتقوى ونصلي ونسلم على نبينا محمد